زلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الطغاب وما يؤمن بالله ويعمل صالحاً وكفر عنه سيئاته ويدخله جنة تجري ما تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصير I'm mm the -hmm. one who's got to make you understand.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 ما أموالكم وأولادكم فتنة والله عيده أجر عظيم فاتقوا الله من استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشح نفسه فولايتهم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم